وَالْيَسْتَعْفِف الذيينَ لا يَجدُونَ نِكاحًا حتىَا يُغْنِييَهُمُ اللهَّهُ مِ فَضلِه وََّذينَ يَبَتَغونَ الْ الكتَابَ مَِّا مَلَكَتْ أَمَكُم فَكاتِبُهُم فَكاتِبُهُم إن لِمتمُ فِيهِمُ خَيرَو وَآتُهُم مِمَّ لِلهِ الذي آتَكُمْ.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 وَلَقَدْ أَنزَلنا إليكم آياتٍ مُّبَيِّناتٍ ومَثَلاً مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم وَمَثَلاً مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم وَنُعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اللَّهُ نور السماوات مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ تُوقَدُ من شجرة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 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ مُتْجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ الله وإقام